لتأثى ولو تسير طروفك بوجهك عريدة عبدني أحاول ما في شيء تستصعب من كتاب أيام عمرك ابتدي بصفحة جديدة وقت المتعوبة فيها سطر بيدك